وهو العليم الحكيم وإذا شر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عَلَيْهِ عرف بعضه وأعرض أن دعوا فلما نبأها به قالت من أنبأك قَالَ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ما هو مولاه وجبريل وصارح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أسى 119. ويطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات 110. مسلمات مؤمنات قانتات 111. سائبات طيبات وابكر يا ايها الذين امنوا قولوا ان فتكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 ويدخلكم جنات تجري من تحت لنهار يوم لا يخز الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمالهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إن على كل شيء قدير يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوعي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 إذ قالت رب بنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمر لي ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت قرجها فنفقتها فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القالتين